مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل مِنَ السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 আলহন ইমান থামিদান وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا هم مالين ولقد آتينا داود منا فضلا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 ربنا ومن يزغ منهم عن امرنا ندقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من حرب وتما في لوجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الرواسيات يعملوا الداو بشكرا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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله, <سلام عليكم ورحمة> الله>, الله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 فقالوا ربنا باعد بين أَسْفَارِنَا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل المزق إن في ذلك لآيات لكل صباج شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من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 وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوئياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ولا تستقدم الله الله اكبر হলে কিছু বিষয় জানতে হবে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল আন শিরোনামে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 সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 শাহিখ আবদুর রহমান মাদানীর সাথে আসুন কুরান দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الله قد كان لسبئذ في مسكنهم آية جنتان عيبين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتين أكل خمط وأثي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 وَقَاوا رَبَّناَا بَعِ الْ البَيْنَ أَسْفَالنَا وَظَلَمُوا أَثُسَهُم فَجَعَلناهُم أَحادثَ وَمَزَّقُنَاهُم كُلمُ مَزَّاقُ إِ فِي ذَانكَ ل آياتاتِ لِكُلِّ صََّادٍ شَكُور وَلَقَدُ صَدتَّقَ لَْهِمْ إِابِلي سُظََّهُم فَتَّبَعُهُ إِلَّا فرَيقًا مِنَ المُؤمِمين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 وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ الله الله أكبر سمع الله لمن حمده بنا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الله وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِنِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ من الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُونِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْ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 وَأَسِمُ نَدَامَةَ أَن نَرَى الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقِ النَّادِينَ كَفَنًا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم من عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاؤهم عند ربهم بغير حساب وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله আল্লিমানিদা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 বলতে বলা হয় তিনি যেভাবে মূল নীতি হচ্ছে মাত্র দুটি সর্বদায় হটপথ অটল থাকবে রয়েছে আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়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 রং আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি লাল নীল সবুজ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং কিন্তু জীবনের রংধনুকে ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি